الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما بين الله تبارك وتعالى لعباده أنه عالم بصدقاتهم ونفقاتهم ونذورهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ذكر بعد ذلك أن إظهار الصدقات وإخراج النفقات علانيه أن ذلك لا يضر وذلك أنه قد يفهم من قوله تبارك وتعالى وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أنه حث على الإسرار بالنفقه فالله يعلمها فلماذا الإظهار ولماذا الإعلان ولماذا الاخبار للآخرين بأنك قد أنفقت وبذلت فهنا بين أن إظهار النفقه لا ينافي الإخلاص إن تبدو الصدقات فنعم ما هي كذلك أيضا حينما حثهم في الآية السابقة في الآيات قبلها على الإنفاق كانت الآية السابقة حاثة عليه أيضا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أي انفقوا والجزاء عنده سيكون وافيا لا يخفى عليه شيء من نفقاتكم فهذا إغراء بالنفقة فقد يؤخر المنفق نفقته حينما تقتضي الحال ويدعو المقام ليكون ذلك في حال الإسرار قد تكون هذه النفقه قام مجيبها وظهرت الحاجة إليها بحضره الناس فينبغي ألا يتأخر فمن الناس من قد يترك الإنفاق في مثل هذه المقامات رجاء ان تكون نفقته بحال الإسرار فالله عز وجل يقول لهم إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهذا بيان لما قد يتوهم مما سبق من الآيات الحاسة على الإخلاص وعلى الإسرار بالنفقه. وهذا ما يسمى بعلم المناسبه. المناسبه بين هذه الايه وما قبلها من الآيات والمعنى إن تبدو الصدقات أي إن تظهروا الصدقات فتكون علانية يطلع عليها الناس فذلك شيء محمود وحسن فنعم ما تصدقتم به فنعمه هي فنعم أي فنعم شيء هي فهذا مدح لهذه الصدقة البادية المظهره المعلنة وليست بذاهبة الثواب وليست إلى البطلان وإنما هي محفوظة عند الله تبارك وتعالى ممدودة فلا يمنعكم ذلك من اخراجها ورجاء عائدة هذه النفقة من الثواب عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فقد يؤخر الإنسان ثم تقوم العوارض في نفسه ويزين له الشيطان ويوسوس فيغريه بالترك وصرف النظر عن النفقة التي عزم عليها حينما يؤخرها يبدأ يعيد الحسابات وكذلك قد تزول الحاجة التي عرضت ويقوم من يسد هذه الحاجة فيفوت الأجر والثواب والإنفاق أكذا تقرر هذه الآية فنعمة هي فنعمة شيء هي هذه المعلنة وإن تخفوها يعني الإسرار بها وتعطوها للفقراء فهذا أفضل لأنه أبعد عن الرياء والمقاصد الفاسدة فذلك يكون سببا لتكفير الذنوب والسيئات وذلك من جزاء الصدقة فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فهنا جاء هذا الختم لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين والله بما تعملون خبير فليست القضية تتصل بالإخفاء أو الإعلان وإنما ما يقوم في قلبي الإنسان قد يخرج الصدق سرا ولكنه يحصل في قلبه من الإدلال على الله تبارك وتعالى والعجب بالعمل والتعاظم وكأنه يمن على ربه تبارك وتعالى وقد يؤذي الذي أعطاه سرا وقد يمن عليه فتذهب تلك الأجور المرتبة على الصدق بسبب هذه الموانع والقوادح من العجب أو المني أو الأذى فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد وسيجازيهم على ذلك يؤخذ من هذه الآية من الهدايات إن تبدو الصدقات فنعم هي الصدقات هنا ظاهره العموم يدخل فيه صدقة الفرض التي هي الزكاة ويدخل فيه صدقة التطوع وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذا وفصلوا فيه فيما يتعلق بالزكاة هل الأفضل الإسرار؟ أو الإعلان فمن أهل العلم من قال بأن الأفضل في الزكاة أن تكون معلنة من أجل أظهار هذه الشعيرة والعباده ومن أجل الاقتداء به تتابع الناس على إخراج الزكاة ومن أجل دفع التهمة عنه يعرف الناس أن عنده أموال ولكن لا يرون شيئا فهو يخرجها سرا فقد يتهم أنه لا يخرج الزكاة ولهذا ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن إخراج الزكاة علانية أنه أفضل قالوا لا سيما أنها واجبة ولا من له فيها ولا فضل هي واجبة وهي غسيل لماله يعني أنها تغسل درن المال وأوساخ المال وهي أيضا طهرة لنفسه من الشعي ولهذا كانت الزكاة أوساخ الناس ولهذا لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته وكذلك لا يعطي المزكي هذه الزكاة لأصوله ولا لفروعه لأنه يجب عليها النفقة ثم كيف يرضى لهم بأوساخ المال فهنا إن تبدو الصدقات فنعم ما هي أما بالنسبة للتطوع فالأصل أن الأفضل فيه الإسرار لكن هذا من حيث الأصل ولكن الأحوال قد تقتضي خلاف ذلك يعني مثلا بالزكاة قد يكون الأفضل الإسرار وذلك فيما إذا كان الإنسان لا يضبط نيته يقول أنا إن أخرجتها وأعلمت الناس أو أخرجتها علنا هذه الذكاة فنيتي تضطرد وقلبي يتقلب ويتحول فهذا الأفضل في حقه الإسرار بل قد يكون واجبا وهكذا بالنسبة لصدقة التطوع الأفضل فيها الإسرار لكن كما سبق قد يقتضي المقام إظهار ذلك علانية من أجل أن المقام اقتضاه وجدت الحاجة أمام الناس بحضرة الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو إلى الصدقة ويأتي رجل بصدقته ويطلع على ذلك الآخرون أبو بكر رضي الله عنه جاء بصدقته عمر رضي الله عنه جاء بصدقته الأول أبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله عمر جاء بشطر ماله هذا مقام لما مجال فيه للإخفاء الرجل الذي جاء بصرة كادت يده أن تعجز عنها فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى الصدقة دعية إلى الصدقة فلم مجال للإصرار هنا حيث تابع الناس إنسان أعطي جائزة. بمناسبة من المناسبات حصل نجاحا وتحقيقا لظفر فأعطي جائزة قد تكون ثمينة قد تكون نقديه فقام وشكر المعطين ثم بعد ذلك أعلن أن هذه الجائزة أنها تبرع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم مثلا فصار الذين يأتون بعده ممن يعطون هذه الجوائز يفعلون فعله فهذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمله بها فقد يفعل ذلك للاقتداء والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كذلك أيضا في الرجل الذي تصدق فتتابع الناس على الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهنا إن تبدو الصدقات الفرض والنفل منها فنعمة هي نعمة شيئا هي إبداع الصدقات فهذا مدح لها بنعمة وكذلك بماء التي دخلت على نعمة وذلك فيه ما فيه من المبالغة في المدينة نعمة هي وذلك أيضا ان تبدو الصدقات فنعمة هي بعد أن قال وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه من نفقة أي نفقة فالله يعلمها إذا كانت سرا أو كانت علانية فهنا هل يكون الإعلان أو الإسرار أفضل ويطلب من المتصدق أن يسر بصدقته أم ماذا هل تقبل نفقة العلانية قال إن تبدو الصدقات ولذلك بدأ بها معنا أن الإسرار أفضل لكنه يرد هذا التساؤل لدى السامع حينما سمع الترغيب في الإسرار إذا ما حال نفقة العلانية فقال إن تبدو الصدقات فنعمه فبدأ بالمفضول لدفع هذا السؤال أو الإشكال الذي يرد لدى السامع المتدبر لكلام الله تبارك وتعالى والمؤمن يتعامل مع ربه تبارك وتعالى بما يكثر ويوفر الأجور والأرباح والعوائد في ميزان حسناته فجاء هذا الجواب مقدما فيه الإظهار كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهذا نص صريح لأن الإخفاء أفضل من من الاعلان لكن كما سبق أن هذا من حيث الأصل، لأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص من جهة ومن جهة أسر لالمعطى حينما يعطيه لانية يكون لربما في ذلك ما فيه من الغض منه، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا يكون أسر للمتصدق كما ذكر بعض أهل العلم، لكن فرق بينه. ما يقال من حيث الأصل وما يعرض من الأحوال التي قد ترجح خلافه إما بالنسبة لبعض المكلفين كما قلت مما لا يستطيع مثلا أن يضبط نيته أو نحو ذلك أو كان ذلك باعتبار المقام الذي اقتضى الإعلان مثلا ولذلك سيأتي في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بحيث لا يتردد إذا دعت الحاجة فلا يؤخر صدقة النهار حينما يقوم مقتضيها إلى الليل بحجة أنه أستر وأن ذلك أدعى للإخلاص ولئلا يطلع عليه أحد لا إذا دعا إلى ذلك داع بالنهار بادر وإذا دعا داع بالليل بادر فلا يقول الصباح رضاح وإذا أصبحنا أخرجت هذه الزكاة لا وإنما حيث قام الداعي إلى ذلك فإنه يبادر بهذه الصدقة وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أنه هنا أطلق في لفظ الفقراء الفقراء ما قال تؤتوها فقراءكم يعني فقراء البلد والنبي صلى الله عليه وسلم قال حينما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وذكر له ما يعلمهم به ومن ذلك صدقه تؤخذوا من أغنيائهم فتردوا في فقراءهم فهم منها بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الزكاة تخرج لأهل البلد ولا يجوز نقلها إلى غيرهم والواقع أن الأولى بالزكاة بالنسبة للزكاة صدق أمرها واسع لكن الحديث في الزكاة أن الأولى بالزكاة أهل البلد الذي يكون فيه المزكي يكون لأهل البلد لأهل البلد الذي يكون فيه الذي يعتمل فيه الذي يقيم فيه الذي يكتسب فيه لأنه أولا لهم حق في هذا المال والأقربون أيضا أولى بالمعروف لهم حق من جهتي أنه إنما يكتسب ويحصل الأرباح من أين؟ من تعامله معهم لو أن هؤلاء قطعوا ولم يبع أحد أو يشتري منه لأفلس أولى التجار لماذا يحققون التجارات والأرباح عن طريق من يتعاملون معهم من الناس فهؤلاء لهم حق عليهم في هذه الأموال فهنا قال وتؤتوها الفقراء ولم يقيد ذلك فدل على أنه يصح أن تعطى للفقراء مطلقا ولا يشترط أن يكون ذلك لأهل البلد لكن أهل البلد أولى لكن إن وجد حالات أشد أو اقتضت المصلحة ذلك أو لم يوجد في بلده فقراء فإنه ينقلها والزكوات كانت تجبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكذلك أيضا فهو خير لكم يدل على تفاضل هذه الصدقات وهي تتفاضل باعتبارات منها ما يتعلق بما يقوم في قلبي المنفق الذي يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إخلاص إخبات استشعار إنعام الله عز وجل على العبد والتوفيق إنعام المال والتوفيق إلى الإنفاق كذلك أيضا ما يكون بحسب متعلقها من الزمان والمكان فالنفقة مثلا في الحرم أعظم كذلك أيضا حينما تكون للقرابات حينما تكون في وقت شريف منفق عليه وكذلك أيضا وقت الإنفاق في رمضان في عشر ذي الحجة والمنفق عليه كالقرابات والحاجات الشديدة فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى فهنا ويكفر عنكم من سيئاتكم من هذه هل هي بيانية أو تبعضية من هذه تبعضية باعتبار أن الصدقات والنفقات تكفر بعض السيئات ولا تكفر كل السيئات الكبائر تحتاج إلى توبة ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع منه مع امرأة غير أنه لم يجامعها أنزل الله تبارك وتعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذه الأموال وهذه الصدقات لا شك أنها تطهر من الذنوب وتطهر النفوس من الشح وتطهر الأموال مما قد يداخلها وهذه الآية آية براءة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال بعض أهل العلم بأنها الزكاة قال وصل عليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد بصدقته يعني بزكاته قال اللهم صل على آل فلان اللهم صل على آلي أبي أوفى وبعضهم قال هذا عام صدقة من التطوع ومن الزكاة المفروضة وكأن هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم إذا دل هذا على أن الصدقة والزكاة من باب أولى صدقة التطوع والزكاة أولى بذلك أنها تكفر من سيئات الإنسان ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان فكذلك هذه الصدقات هي من أسباب تكفير الذنوب فالذي يريد حط الأوزار عليه بهذه الصلوات المكتوبات والصيام وكذلك أيضا قيام الليل والصدقة صدقة التطوع وكذلك أيضا الزكاة فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن البذل الواسع عن إخلاص يغسل الذنوب سواء كان علانية او كان سرا ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فهنا قد يتسارع الناس إلى الإظهار لاعتبارات معينة مثلا من باب الاقتداء يقول أو لأن المقام اقتضى ذلك على حساب إخلاصه فهذه القضية كما قال الله عز وجل في مخالطة الأيتام في أموالهم والله يعلم المفسدة من المصلح فهذا لا يخفى على الله تبارك وتعالى فهنا قال والله بما تعملون خبير فما هذه تفيد العموم بكل ما تعملون خبير يدخل فيها أعمال القلوب من النيات والمقاصد فمن أخرج هذه الصدقة مخلصة لله عز وجل أو أخرجها رياءاً فلا يخفى على الله إذا كان التعامل مع الله العالم بالخفيات ينبغي على العبد دائما أن يصحح نيته قد ينطلي على الناس قد يخفى على الناس ما بقلب الإنسان حينما يقوم يصلي أو يتصدق أو غير ذلك من الأعمال الصالحة يكرر الحج والعمرة ونحو هذا لكن الله مطلع على حاله يطلع على حال العبد في حال سكوته وفي حال كلامه وفي حال قيامه وقعوده وسجوده وتقلبه فهذا كله يدعو إلى محاسبة النفس وتصحيح المقاصد والنيات والأعمال تكون على الوجه المشروع وأن ينفق من الجيد من المال لا ينفق من الردي والله بما تعملون خبير وهذا قد يشعر أيضا بأن الإصرار أفضل فإذا كان هو الخبير تبارك وتعالى بالأعمال ومعنى الخبير هو الذي يعلم بواطن وخفايا الأمور إذا كان هو الخبير سبحانه وتعالى فهذا إذا التعامل معه لا يحتاج إلى إظهار إعلان وما أشبه ذلك مهما استطعت أن تجعل عملك خفيا فافعل ولذلك كانت صلاة الليل والنوافل وما إلى ذلك يعني ما عدا الفرائض كانت في البيوت أفضل منها في المساجد لكن ذلك يختلف اختلاف الناس كذلك أيضا والله بما تعملون خبير لما ذكر الإخفاء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إذن هذا الإخفاء الذي يحصل من المتصدق من المنفق عالم به ولو كان الإخفاء شديدا فجاء بالخبير والله بما تعملون وفي إثبات هذا الاسم الكريم لله تبارك وتعالى أذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم مهتدين والله اعلم صلى الله عليه وسلم لك الذي يكون إضافة أو سؤال نعم اتفلط. يقول الذي يخرج الصدقة من أجل أن يبارك له في الرزق هل هذا يكون كالذي يصلي الليل مثلا لإشراق الوجه على كل حال إن كان قصده ذلك يعني من أجل أن يزكو وينمو هذا المال فقط فهذا له ما نوى إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فنيته صارت دنيوية يعني لمطلوب دنيوي وهنا ما المال والله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهذا الذي يريد مطالب دنيوية من أعماله فهو يصوم ليصح فقط وكذلك يزكي من أجل أن يزكو المال وينمو ويصل الرحم لينسأ له في أثره وما شابه ذلك فمثل هذا ليس له إلا ما نوى ولكن يصح ذلك على سبيل التبع بمعنى أنه يخرج هذه الزكاة قربة ألا إنها قربة لهم فهذا هو المطلوب وله أن يلتفت إلى أمر تابع على سبيل التبع وهو أن يزكو المال وأن ينمو لا إشكال في هذا وقد فصلت أنواع المقاصد والتشريك النيات في مناسبات سابقة شيء آخر تفضل تكفير حدث بعد العمل يكفر عنكم من سيئاتكم إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أحسنت ويكفر عنكم فهذا بعد صدقته صدقة المتصدق نعم يقول إذا كان المال في بلد والشخص في بلد آخر فالأصل أن تكون بالنسبة لزكاة المال والله تعالى أعلم أن تكون في الموضع الذي فيه المال وأما بالنسبة لزكاة الفطر فالأصل أن تكون في الموضع الذي أدركه فيه العيد يعني أين هو حينما انقضى رمضان ظهر هلال شوال أين أدركه فيخرج الزكاة هناك يعني بمعنى لو أنه سافر وصل إلى بلد آخر إلى بلده مثلا عصر آخر يوم من رمضان فيخرج الزكاة هناك لكن لو كان سيدركه العيد هنا وماله في بلد آخر أو جاء زيارة أو جاء للعمرة أو نحو ذلك يخرجها في المكان الذي أدركه فيه العيد والله أعلم هذه زكاة الأبدان نعم شيء آخر أنا شرت أمس إشارة قلت السياق يتحدث عن نفقات المالية ولكن وما أنفقتم من نفقة قلنا هذا نص صريح في العموم فهذه في النفقات المالية بلا شك وقد يدخل فيه نفقة العلم ونفقة الجاه وما أشبه ذلك من ألوان البذل أين طيب تفضل وتؤتوها الفقراء قد يفهم هذا منه لكن تأمل المصارف الثمانية بالنسبة للزكاة هذه الآية ليست صريحة لكن في المصارف الثمانية في قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فهذه الأربعة جاء معطوفة على الأول الذي دخلت عليه اللام للفقراء فهذه اللام للتمليك فيجب أن يعطيها الفقراء لا يتصرف يقول اشتري لهم طعام أو اشتري لهم أثاث أو نحو ذلك للفقراء تعطيهم لا تتصرف بالنيابة عنهم أعطيهم من هذا المال مباشرة للفقراء والمساكين كذلك والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الأربع الأخرى قال وفي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فهؤلاء لا يشترط أن تعطيها إياهم هذا عليه دين أين الذي يريد منك أين الدائن هذا الدائن إذا نعطيه مباشرة نعطي للدائن كم تريد من عشرة ألف هذه عشرة ألاف وأنت برئت ذمتك وانتهى وقضينا دينك والسلام. ما يطالب بأن يعطى لهذا المدين الغارم لأنه قال وفي يعني في هذا السبيل فلا يشترط أن تعطيها إياهم عند أجار بيت ما يستطيع يدفع فقير تذهب إلى المؤجر وتعطيه مباشرة ففرق بين الأربع الأولى والأربع الثانية هذا يقول عوض الخلع هل يجب أن يكون بقدر المهر فقط أم يكون بحسب الاتفاق كثير من أهل العلم يقولون سلفا وخلفا يقولون بأنه يكون بقدر المهر والله عز وجل قال فلا جناح عليه ما فيما افتدت به ولم يقيد ولهذا فإن القول الآخر أنه بحسب ما يتفق عليه أقل أو أكثر أو بقدر المهر أن ذلك يدل عليه ظاهر القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه فهذا لا يعني أنه لا يأخذ إلا بقدر ما دفع لكن النبي وسلم عرض عليهم ذلك يقول الخلع قبل الدخول هل تستحق فيه المرأة نصف الصداق؟ هكذا قال كثير من أهل العلم بأنه إن خالعها أو طلقها قبل الدخول فالحكم واحد فلا جناح عليهما ما فيما افتدت به الآن الخلع يكون الرغبة من المرأة تطلب الطلاق بشرط أن الرجل يريدها إذا كان هو لا يريدها فلا يجوز المضارة من أجل أن تفتدي. منه إنما يطلق مجانا لكن إن كان يريدها ففي حال المخالعة هنا ما الذي بقي عندها نصف المهر فيمكن أن ترد إليه نصف المهر فإن كان لم يصل إليها بعد ما وصل إليها النصف فيمكن أن تتنازل أو يكون بحسب ما يتفقون عليه والله أعلم لكن هذا إذا سمى لها مهرا أما إذا لم يسمي لها مهرا فإلا تستحق المهر اصلا إذا طلقها أو خالعها قبل الدخول إن لم يسمي لها مهرا يقول في مسألة التشريك في النية يقولون إذا كان العمل مقصوداً لذاته فلا يجوز فيه التشريك وإن كان غير مقصود لذاته جاز التشريك نرجو بتوضيحه كيف يجوز التشريك في تحية المسجد مع راتبة الظهر أو في فريضة الظهر لأنه إن كانت الأولى غير مقصوداً لذاتها فيجوز فيها التشريك فإن كانت الثانية مقصودا لذاتها فكيف يجوز فيها التشريك مسألة التشريك في النية ذات شقين منه ما يتعلق بالإ وهي الأنواع الأربعة أو الخمسة التي ذكرتها في مناسبة سابقة فيما يكون خالصا من غير تشريك وفيما يلتفت فيه إلى أمر يجوز الالتفات إليه كالحج للتجارة والقربة وكذلك حينما يكون الالتفات إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه كالرياء والسمعة وحينما يتمحض القصد للدنيا غير الرياء والسمعة يريد أن ينمو ماله فقط أو حينما يتمحض القصد للرياء والسمعة فهذا أحط المراتب هذا من ناحية النيات أما التشريك في العبادات بعبادة أخرى بالنية فهذا بالنسبة للفرائض فإنه لا يشرك فيها يعني لا يجوز له أن يصلي الظهر بنية الظهر مثلا والسنة القبلية ليس له ذلك وإنما يصلي الفريضة بنية الفريضة فقط ولا يجمع بين صلاته لو كان أراد نسي صلاة نسي صلاة الظهر أمس لا يجوز له أن يصلي بنية الظهر وأمس واليوم وكذلك أيضا في إبادات على كل حال الفرائض لا يشرك فيها ولا يقول النقائل بأن تحية المسجد إذا دخل فإنه يصلي الفرض إذا كان الصلاة قد أقيمت أو إذا كان يعني دخل المسجد وحده أو نحو ذلك وقد صلى الناس فله أن يصلي الفرض مباشرة لأن تحية المسجد المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ومن ثم فلا تشريك هنا بمعنى أنه يضارد أن يصلي السنة الراتبة، فإنه لا ينوي مع ذلك تحية المسجد لأن هذا لا يحتاج إلانية، لأن المقصود ألا يجلس حتى يصلي. فإذا صلى الفرض مباشرة فلا يحتاج أن ينوي بها أيضا تحية المسجد. لكن لو أنه صلى مثلا الضحى أو السنة الراتبة للفجر أو السنة الراتبة للمغرب أو العشاء وناوى بها أيضا الاستخارة، فهذا لا إشكال فيه لأن المقصود بالاستخارة أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة. ويدعو فهذا لا اشكال فيه فيصدق ذلك على الراتبه ويصدق على صلاة الضحى ويصدق على ركعتي الطواف لكن لو أنه أراد أن يصلي الضحى مع ركعتي الطواف صلي ركعتين فقط ألا هو هذا الذي يظهر أن ذلك يجزئه والله أعلم يكون قد صلى الضحى فعلا وكذلك الأضحية مع العقيقة هل له أن يجمع بينهما؟ من أهل العلم أن يقول نعم ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله عق عن ابنه عبد الله وكانت هي الأضحية يعني نوى بها الأضحية ومن أهل العلم من منع هذا إبن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وهو من أوسع كتب القواعد ذكر قاعدة في هذا اشتعن التشريك في النيات والجمع بين هذه العبادات وذكر فيها أنواعا ولكن الواقع أن الأمفلة والتطبيقات الداخلة تحت هذه الأنواع ليست محل اتفاق فتبقى بعض الصور تحتمل وبعض الصور ممنوعة وبعض الصور جائزة بلا إشكال فصار عندنا ثلاثة أقسام ممنوع بلا إشكال وجائز بلا إشكال ويبقى النوع المتردد بينهما هذا هو الوسط هو الذي يختلف فيه اجتهادات أهل العلم ويقول هنا هل يجوز للرجل أن ينوي بإنفاقه على أهل بيته في رمضان إفطار صائم أم أن النفق واجب لا يصح مع التشريك أم أن هذا يكون يصل تبعا بلا نية على كل حال هو يؤجر على نفقته فإذا كان طعامهم من هذا الذي جاء به فهذا يكون قد فطر صائما وأرجو أن يحصل له ذلك ولو لم ينوه كما سبق في الليلة الماضية وفي وضع أحدكم صدقة وكذلك حتى اللقمة يضعها في في مرأته له بها أجر جاء تقيده بالنسبة لهذا يبتغي بها وجه الله لكن في صور